ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى اتؤمنو بالله وحده الا قول ابراهيم لابيه لا استغفرا لك الا قول ابراهيم لابيه لا استغفرا لك وما املك لك من الله من شيء رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ المصير رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ